الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد و ا ي ا ك نستعين ا ه د ن ا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ويري المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم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 و َ أ َ و ف ُ و ا ا ل ْ ك َ ي ل َ و َ ا ل ْ م ي ز َ ا ن َ ب ِ ا ل ق ِ س ْ ط ل ا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا و ُ س ْ ع ه ا وَإِذَا ق ُ ل ْ ت ُ م ف َ ا ع د ِ ل ُ و ا و َ ل َ و كَانَ ذَا ق ُ ر ب َ ى وَبِعَهْدِ ا ل ل ّ ه ِ أُوفُوا ذ َ ل ِ ك ُ م و َ ص َّ ا ك ُ م ب ِ ه ل َ ع َ ل َّ ك ُ م ت َ ذ َ ك َّ ر و ن وَأَنَّ هَذَا سَرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ف َ ا ت َّ ب ِ ع ُ و ه وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ ع َ ن س َ ب ِ ي ل ِ ذَلِكُمْ و َ ص َّ ا ك ُ م بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُم ج ئ ن موسى الكتاب تما من ع ل الذي احسن ثم ا م ك ن موسى الكتاب تما من على الذي احسن وتفصيلا لكل شيء و ت ف ص ل ا لكل شيء وهدى ورحمه ل ع َ ل َّ ه ُ م ب ِ ل ْ ق َ ا ئ ر ب ّ ه م ي ُ ؤ م ِ ن ُ و ن وَهَذَا كِتَابٌ أ َ ن ز َ ل ن ا ه ُ م ب َ ا ر َ ك ٌ مُصَدِّقٌ ل ّ ذ ي ب َ ي ن َ ي َ د ي َ وَهَذَا كِتَابٌ أ َ ن ز َ ل ْ ن ا ه ُ م ب َ ا ر َ ك ٌ ف َ ا ت َّ ب ِ ع ُ و ه ا ت َّ ب ع و ا وَاتَّقُوا ل ع َ ل َّ ك ُ م ت ُ ر ح َ م ُ و ن أ َ م ت َ ق ُ و ل ُ و ن إ ِ ن م َ ا أ ُ ن ز ِ ل ا ل ك ِ ت َ ا ب ع ل َ ى ط ا ئ ِ ف َ ت َ ي ْ ن ِ مِنْ ق َ ب ْ ل ن ا و َ إ ِ ن ك ُ ن ا ع َ ن د ِ ر ا س َ ت ه م ل َ غ َ ا ف ِ ل ِ ي ن أَوْ تَقُولُوا ل َ و أ َ ن َ أ ُ ن ز ِ ل ع َ ل َ ي ْ ن ا ا ل ك ِ ت َ ا ب ُ لَكُنَّا أ ُ ه ْ ت د ِ ي ن م فَقَدْ ج َ ا ء ك ُ م ْ ب َ ي ِ ن َ ة ُ م ِ ن ر ب ِّ ك ُ م و َ ه د ً ى و َ ر َ ح ْ م َ ة فَمَنْ أ ظ ل م م ِ م َ ن ْ ب آ ي ا ت ِ ا ل ل ه و ص د ف ع ن َ ا س ن ج ز ي ا ل ذ ي ن ي ص ْ د ف و ن ع ن آ ي ا ت ن ا س و ء ا ل ع ذ ا ب س و ء ا ل ع ذ ا ب ب م ا ك ا ن و ا ي ص ْ د ف و ن َ ا ل ي َ و ر م َ م و ايات ك ي و م ت ي بعض ايات ربك لا ينفع نفس ايمانها ي و م ت ي بعض ت ربك لا ن ف ع نفسا م ا ن ه ا لم تكن ا م ن س ب ت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينه أ ك َ ا ن و ا ش ي ع ا َ ل س ت َ م ِ ن ه ُ م ْ فِي ش ي ء إِنَّمَا أ َ م ْ ر ه ُ م إ ل َ ى ا ل ل ه ث ُ م ي ُ ن َ ب ّ ئ ُ ه م ث ُّ ي ُ ن َ ب ّ ئ ُ م ب ِ م ا ك ا ن و ا ت ِ فَلَهُ ع ش ر أ َ م ث َ ا ر ِ ه َ ا وَمَنْ جَاءَ ب ِ ا ل س َّ ي ئ َ ة ِ فَلَا يُجْزَى إ ِ ل ّ ا م ِ ث ل َ ه َ ا و َ ه ُ م ل ا ي ُ ظ ل َ م ُ و ن قُلْ إ ِ ن ّ ن ي هَدَانِي ر ب ّ ي ل ٰ ص ر ا ط ٍ م ُ س ت َ ق ِ ي ْ م دِيْنَ ا ق ي م ٰ م ِّ ل َ ة إ ب ر ا ه ي م ح َ ن ي ف ً ا وَمَا ك ا ن َ م ِ ن ا ل م ُ ش ر ك ي ن ق ُ ل إ ِ ن ص َ ل َ ا ت ي و َ ن ُ س ُ ك ي و َ م َ ح ي ا ى و َ م َ م ا ت ي ل ل ه صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين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 ب أ َُ م ب ِ م ا ك ُ ن ت ُ م ف ي ه ت َ خ ت َ ل ف و ن و َ ه و ا ل ّ ذ ي ج َ ع ل َ ك م خ ِ ل َ ا ئ ف َ ا ل أ ر ض وَرَفَعَ ب ع ْ ض ك ُ م ف َ و ق َ ب َ ع ْ ض د َ ر ج ا ت ٍ ل ي ب ل و ك ُ م ف ي م ا آ ت ا ك م إِن ي ر ب ك َ س َ ر ي ع الْعِقَابِ إ ن ّ رَبَّكَ س ر ي ع ا ل ع ق َ ا ب ِ وَإِنَّهُ ل َ غ َ ف ُ و ر ر ح ي م